وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة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 جزاءهم عند ربهم جنات جزاءهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار.